بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وأن أحلب بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه احد ايحسب ان يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للبد يسول اهلكتم ما للبد ايحسب ان لم يره احد فَهوَ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تَلَقَّتْ حَمَلَ عَقَبَهَ تَلَقَّتْ حَمَلَ عَقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَبَهَ فَفُكَّ رَقَبَةٌ, فك رقبة أو إقطاع في يوم ذي مسروبه، أو إقطاع في يوم ذي مسروبه، يتيما ذا مخربه، يتيما ذا مخربه، أو مسكينا. أو مسكينا ذا ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بال. سَالِمٌ وَتَوَارَصَ بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة